فتمنوا الموت, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ا ل م و ت ت الذي ف ر و ن م ن ه ف إ ن ا ب ل س ي ل ى ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ة ف ي ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون ي ا أ ي ه ا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 ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتهوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلسون و إ ذ ا ر أ و ا تجاره ا و ل هوا ا ن ف ض و ا اليها ت ر ك و ك ق النابلسي ر من ا ل ل ه و و م ن الاسلاميه